بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد زهران النهاردة يحييكم في حلقة جديدة او في يوم جديد من ايام اسامة بطنة موسم 2008-2009 حباك كرام النهاردة اللقاء تكملة للقاء الروماتولوجي بعد لما رجعنا الحمد لله من القاعة المؤتمرات والايام العظيمة اللي بدونها هناك حباك كرام بنرجع النهاردة بقى لسنتر الخليفة المأمون ودي الحسوثانية في السنتر ومعانا الدكتور احمد عادل العبيدي اهلا بك معانا في الحلق اهلا اهلا بك كابتن احمد طبعا الاداء الغريب الذي حدث والقبضة كما كما قال الدكتور اسامة اللي حصلت في الاداء والنص الغريب اللي حصلت ايام سنتر ايام ما كنا في خاتل المؤتمرات ماذا؟ ماذا حدث كابتن احمد عادل الآن نريد ان نعرف تعليقك على هذه الاحداث الحقيقه كانت مطقه يعني مستحيلة معلش يا كابتن احمد معنا يعني الفائز في حلقة اليوم من البرنامج طبعا النهارده سؤالنا للبرنامج كابتن يوسف رد معانا النهارده سؤالنا بس الجمهور ما هي ما هو معدل عدد الصفحات التي ينجزها الدكتور اسامة في الحصة هل هي النص صفحة ام صفحة ام تم صفحات؟ اللي يعرف الاجابة يتصل على 120-80 والجائزة جائزة كبيرة جدا نحب نعرف الجائزة من كابتن يعني الجائزة حقيقة ملزمة الاندوكراين ببلاش الله الله الله مقدمة من الدكتور اسامة باطنة لهذا كابتن يوسف تعليقك بقى على النطة والقفضة اللي حصلت وكذلك بعد لما عدنا ولسا نتكلم في روماتون زي ما احنا عارفين النهاردة هنبتدي تاني مسبقة الدوري في كلية ورجعنا تاني طبعا احنا عارفين اول ما بيبتدي ما بيخلص بقى بتطلحق الاسابيع ونفضل ورا بعض اسبوع ورا اسبوع وهنا الميزة كمان ان الدوري مش 30 اسبوع بس انا بنفضل عدين سنة بحلقة معاكو كل مرة ثلاث مرات في الاسبوع مع حزاس بكتوري الخامس طبعا اينا عارفين المباراة تبتدي كمان عشر دقيقة هي تقريبا اتأخرت عن معادة الحكم لسه ما مجايش قبط يوسف المباراة ده ايما بتتأخر واحنا تعودنا ان احنا ده بريجي بتأخر وساعات يعني مش عايز اتكلم على اللي حصل في يوم قاتل متمرست صده القابط طبعا الماضي بتأخر بس المشكلة يعني مهما حصل تأخير المباراة تتلقى من صوت واحد من بيته تسعين دقيقة مفيش اي صراحه في النص مفيش اي حاجه بتنواعد لما بتبتدي المباراه بتفضل لحد ما النهاية تحب تقول ايه بقى كابتن احمد عادل هل الاداء تغير بعد لما رحنا في قاعة المؤتمرات هل, هل هل تشعر هناك تذبذب في الاداء ولا هناك يعني اساليب هجومية دفاعية من اجل التقدم في المنهج التغيير كان شكلي ليس اكثر كان شكلي ليس اكثر يبقى تحليل الرسم بقى للموضوع فعلا انما انما رسمه النتيجة واقعيا يعني ده حاجة بسيطة حاجة بسيطة ولكن ضغط الحصص كان كبير الحقيقة ونحب نشكر السادة المسؤولين على نومة ببعض بس كابتن يوسيس انا بس اتكملها لكلام الكابتن اعمد انا حب ان نشكر لجنة المسابقات حافظت على انتظام البطولة حتى بالرغم اننا كنا بناخد حصة كل يوم اللي فضلت في معادة مفيش تغيير في الجدول اي نعم الوبرائي دي تتأخر قليلا بس مش, مش كده ده بيحصل في كل الحياة الدنيا ما عندنا جدول ثابت، الماتشاط مبقاها كلها على بلاطي مفيش اي حياة بتتأخر الحمد لله احباها الكرام طبعا تعليقات مهمة جدا من كابتن احمد عادل والكابتن يوسف اللقاءات أرض الملعب النهاردة ما ليش كتبت مش نحن نعملها إحنا فعلًا حباي المستمعين إحنا فعلًا في أرض الملعب إحنا فعلًا موجودين متواجدين معكوا دائمًا وأبدًا في سنتر الخليف المعمون. <تصفيق> الإقبال الجماهيري إحنا كنا نظن في الأول إن ما فيش جماهيري إحنا كنا نظن في الأول إن ما فيش جماهيري ولكن فوجينا إن هناك هجوم كاسح من الجماهير الآن وربما كانت الجماهير خارج أرضية الملعب وخارج المدرج. ولكن ولكن فجاه دخل دخل جماهير كتير جدا كابتن شكرا شكرا يا جماعة كابتن كابتن يوسف اجماهير الزهراء بتاعتها بتحاول انها تلاقي مكان في في الأرض. طبعا احنا احنا, إحنا لو بصينا انا حابب اقول حاجه لو حابب احي المعل... المعلقين بتوعنا الدكتور احمد زهران والدكتور <تصفيق> هشامين على الشغل الجميل اللي بيعملوه مع الاسره <تصفيق> واحنا حب... ما بنحبش احنا نتكلم ما بحبش نتكلم والدكتور محمد امين وسيم طبعا و... ودولا ومر... ومروان وناس كلها شكرا يا جماعة شكرا بس بنكمل كلامنا بنعتذر من هنا من ارض الملعب طبعا عارفين الجماهير بتندفع علينا احنا تقريبا بنقع من وسط المكان كله <تصفيق> كله كل واقف حواليك انا بنطالب بكابينة مخصصة للتعليق على والله يا كابتن يوز فتتكلم صح فعلا احنا عادينا وسط الجماهير ويجب ان يكون هناك احترام للمعلقين يعني المهنة مين في, مين في مين انا مين شايف الحاجة موضبارة مش عارف يخش الجماهير قفل الباب ان اقبال النهاردة غير عادي يا جماعة الجماهير وقفة وسط المدرجات العيبة بتخشي من الشباك العيبة بتخشي من انا عايز بس تيجي معايا كده انا عزراء دلوقتي انبصي من الشباك الـ الـ الناس اللي فضله بره اكتر من العدد اللي جوه الشارع مزحم للغاية وكل ده ولسه الدكتور السامة ما جاش طبعا هنبتدي لسه صيحات الجماهير بعد قليل مع التسخين وبدء الكتابة على البود طبعا طبعا انتوا عارفين يا جماعة ان دكتور اسامه لما بيجي الخطوه الاولانيه والتكتيك الاولانيه والتسخين يخش عرض الملعب ويروح واقف في مكانه الصحيح ويبدا ان هو يرسم بعض الرسومات ال... في غايه الاهميه مفضلك جدا. جدا. لو ما مفيش اسمه بيعمل ايه اه بيفضل قاعد بيتكلم في الموبايل لازم يكون في بعض التسخينات لازم يكون في تسخينات طبعا النهاردة, النهاردة تعادل النادي الاهلي مع بترول اسيوط مع رجاء انا نحب نتكلم على الدورات الاخرى برده غير الحاجات اللي لها علاقه بالطب حتى لانا لا احباك رامي لا زال الدكتور اسامه غير موجود كابتن يوسف معانا تشكيل المباراة النهارده دكتور اسامه طبعا هو في حراسة المرمى لسه ما نزلش فالمباراه متعجله معانا النهارده ثلاث حكام يوسف وزهران وعادل احنا طبعا احنا احنا كنا بنحلل معاكم تحليل قبل المباراة بس انا نظرا للعجز في الحكام هننزل بعد قليل عن حكم في طبعا على ايدك اليمين ال الجمهور الكبير اللي هنا كلهم بالسانلة السودة وعلى ايدك الشمال الجمهور الكبير اللي اخر برضو موجود الجمهورين احبايا انا شايف في روح رياضية عالية جدا بين الجماهير يعني بص الجماهير بكافة الوان وكافة الاشكال الكل يجلس ويتصامر ويتحدث بطريقة كل مستمتع الكل وكأنه يعني جاي في صهرة استمتاعية للاستمتاع بهذه بهذا الصهرة <تصفيق> الحب اشكر مديرية أمن الخليفة المعمود طبعا ان كان سلامة ووصلة كل شيء لكن اليوم انا مشفتش بتاع اللعب السلام لا اسات اللي هو ناصر بقى اللي قاعد بره على الباب معنا لا, لا. وعمك يا عم إبراهيم برضو ليه دور مهم من النهارده في بس بنقول علينا في يا عم ناصر خد في علينا شوف الفيزا يا عم ناصر اه والله يا عم ناصر برضه بس لا بس بصراحة يجب ان نحترم يجب ان نحترم عم ناصر وعم ناصر وعم, وعم ابراهيم برضو تسهيل الدخول كروتي يديك الكارت <تصفيق> على طول وعم ابراهيم لازم يسألك دفعت فات الفيزا ولسه تعلي الكرنيه انا طبعا بس هنا هناخد من ارض الملعب وهنثبت الشفافيه في كل شيء كابتن احمد انت لسه جئت دلوقتي انت دافع كم وانت داخل السنة؟ الحقيقة خمسة جنيه وانا بقى طالب ب, ب... ب... خمسة جنيه ما حدش دفع أكثر من خمسة جنيه نسأل مراه دايب احد نسأل بحث في حاجة مهمة جدا لقد وعدنا الدكتور اسامة أثناء آآ آآ اللي هي الحصة بتاعة قاتل المؤتمرات لما اتأخر ساعتين كاملتين ودفعنا هناك 10 جنيه فعلا وعدنا بكل صدر رحب بكل اخلاص وعدنا ان المرأة جاء لنروح فيها ان شاء الله هناك يعني 5 جنيه هنتفعها بس موش هنتفع العشرة جنيه طبعا ده يعتبر حاجة عظيمة جدا منهم نشكر الدكتور يساموال اي رأيك يا دكتور يوسف طبعا يعني, يعني ما نقدرش نقول غير كده انا كله بيخش في السلامة كله بيدفع نفس المبلغ الحمد لله كلنا عادين مبسوطين دلوقتي المكان مكيف وجميل بس لسه الدكتور اسامة ما جاش تحدي دلوقتي وده حاجة مستغربة الصراحة م. النهاردة هل الأسواية الزادة نفسه يتأخر مرة أخرى؟ في أوروبا ودهار متقدمة بيخشوا الدرس بكارت إلكتروني آه وهناك بصمة الأصابع هناك يعني تقدم كبير الكرنيهات المعفنه خلاص بقى لقد مضى هذا الزمن يا ولكن أحبها لازم قبل ما المباراة تبتدي يا كبت نعمل نفسك لإيه في ماتش النهاردة؟ نفسي خلص 11 ربع آه هل هل هناك السؤال هذا النفس وكل مرة يعني نأتي هذه الحصة نتساءل هل هناك جنرال هل هناك سايكاتري هل سينهي 8, 9, 10, 11 حصة هل اصر صفحة, صفحة اعتقد انا كده بجاوب على سؤال الحلقة احباها كرام ما نعيد تذكرة المستمعين هل ما هو عدد الصفحات التي يمجلسة دكتور اسامة في الحصة نص صفحة ولا صفحة ولا 8 صفحات يعني <تصفيق> بقول نستغل استغل بقى الوقت اللي فاضل ده مهنا عادين معاكم هنسلم الجايزة بتاعت الحلقة اللي فاتت السؤال طبعاً السنه المره اللي فاتت مين الدكتور اللي بيشحن لنا بطنه ايوه دكتور اسامه دكتور حمدي ولا ابو الاسرار وكسب معنا المره اللي فاتت احمد عادل اهلا يا كابتن احمد اولا انا بشحن الدكتور جه دكتور ياع انا انا بحاي انا بحيي جماهير النهاردة انا بحيي الاستاذ احمد عادل على الاجابه على السؤال بابا با دكتور احمد عادل اولا انا بحييك ان انت عرفت السؤال <تصفيق> الحمد, لله الحمد لله الحمد لله يعني انت عرفت الاجابه كده هل احتاج تفكير هل احتجت مساعده من حد يعني بارك الله على الوالدين <تصفيق> طبعا يا كابتن يوسف هذه الاسئله بت بت بت بتقوي الصلة بيننا وبين الجمهور وكده وطبعا هي المدرسه كمان فيها وعي ثقافي وبنزود الوعي الثقافي يعني, يعني مش ممكن طالب كليه طب يتخرج من سنه خامسه وهم ما يعرفوش ان دكتور اسامه هو اللي بيدي بطنه والحمد لله يعني دكتور اسامه وصل بفضل الله وكما قلنا كما قلنا اذا لم يجري بعض الرسومات فانا دكتور اسامه بيقعد يتكلم في ماله وهو الان بيتكلم في الموبايل يعني انا انا عايز ان اقول لكم من ارض الملعب المرااح مقفوله التكييفات شغالة الناس قاعده تتكلم دكتور اسامه قاعد مسك الموبايل بتاعه بيقلب فيه لا زالت الحصة ل هتبدأ الناس كلها طلبت تتخذ مكانها اللي بيفتح كتابه الناس اللي حجزها بتشيل الكتب اللي حجزها بيها وتقعد في هذه الأماكن وتبدأ انها تطلع كتب الروماتولوجي وتفتح في بعض الطلبة بيتسألوا دكتور إسام بعض الأسئلة والبعض الآخر من الطلبة يتحدثون في أمور طبعا لا لا ان انا أأخد فيها لأنها أمور كثيرة وعميقة وأكيد الأمور ما تهمش سادة المستمعين كاتنيوس طبعا احنا معاكم ونحتفل طبعا ده أول كلمة لنا دكتور بعد قليل إحنا على انتظار في أرض الملعب لحد بسم الله الرحمن الرحيم و... و... ولما يبدأ النهاردة سنلقي الميكروفون وسنبعث الميكروفون الى دكتور خالد نصر لتكملة الحصة وارجو اعزائي المستمعين طبعا ازاعة بلاطي ازاعة ازاعة وان ايم اي ازاعة بتزيع هذا اللائحة من حيها معرضها كان معاكو احمد زهران ويوسف محمد سامي واحمد عادل العبيدي تحية كبيرة بهذا المكان و يعني امسك خالد ناصر ميكروفور وساب الحصة الان وهناك بعض التنويهات صدر كابتونيوسك طبعا احنا بابتداء من الحصة الجاية ان شاء الله هنبقى متشفرين على هنزل <تصفيق> متشفرين اصبر طبعا الاخسان معنا بقى ان شاء الله هتبقى من المرة الجاية الحصة هتبقى باثنين جنيه على النت ان شاء الله وده طبعا ليكم وعشانكم الجواب هتبقى احسن طبعا التشفير محدش بقى يقول بقى ايه ورد التشفير وكلام د من أجل تطوير الخدمة من أجل خدمة المستمعين وبعد كده هبقى في احتكار تقريبا لدكتور أحمد عدل والحصة <تصفيق> قداء الآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعد أنقى الميكروفون لدكتور خالد خالب نور لأننا معلش أميكروفون طبعا نحن جايين كنا يعني أقبالكم بقى, بقى اللي قاعدة بتاعت النيابات كنت قاعد معاهم من الصبح بس عديد بقى من ايه من اول مهار اه يعني من حوالي لا من صوات العصر كده يعني. صوات العصر حتى الان. فمعليش لان هم هيكتبوا بكرة الرغبات بتاعتهم. فما اقدرش اسيبهم الا ما نخلص الموضوع. انت هيجوا عليكم الدور في يوم الايام وتيجي تقعد القعدة دي. انا بقول يعني. فمعليش. فعشان كده انا ايه مجهد. فهقول كده حصة كفيفة ان شاء الله ربنا يلسل في اه اول جيد هندرسه انكيلوزين سفوندلايت انكيلوزين سفوندلايت اه اكتب عليه تيبس العمود الفقري. <تصفيق> ده يربس العمود الفقري. فانت ارث مراسمة دي. هي مرسومة عندك بس يعني اوضحها. ده فيرتبرال كولم ده فيرتبرال كولم بهذا المنظر اهو البرتبرال كولم هنا واضح ان في مشكلة دي الفرتبري في بقى المرض ده بيعمل التهاب في الفرتبري نفسه فالالتهاب بيعمل الريتيشن للبون بتاع البرتبري خلي بالك فيقوم يخرج من البرتبري زي كده زوائد عضنية زي بون بروسيزر تخرج من الكورنرز بتاعة البرتبري وتشنكل البرتبري بعض يعني تلاقي مثلا ايه بص كده لو انا ايدي دي فرتبريا كده إرريتاتيد فيخرج منها زي كده بون بروسيس وبعدين ايدي تانية في يخرج منها بون بروسيس وروح مسكين في بعض هتلاقي الرتيبرا كلها تشانكيلد في بعضها البتاع دي لها اسم هكاي اسمها موجود عندك تشاور عليه اسمها سين ديزمو فايف الاسم ده مهم قوي عندنا فيزموفايل بون خارج من الكورنر بتاعه الفيرتبري بيروح ماسك في الفيرتبري الثانيه بص المنظر دي دي كده مول ده الفيرتبرال ليجمنت بقى بيحصل له كالسي فيكيشن بص المرض يعني عشان كده اسمه تيبس احنا كتبنا الاسم بالعربي ولا اسمه تيبس العمود الفقري المرض اسمه كده مرض تيبس العمود الفقري مرض غريب جدا طبعا وقت بني دي اكس راي دي اكس راي في الامتحان اكس راي جدا جدك برتبري كده وتحس ان ايه في حاجات من الجناب في بعض تلاقي خط كده ابيض طويل كده على الفيرتيبرال ده اللنجوتيدونال فيرتيبرال ليجمنت كالسي فايد عشان كده يقول وتتحول او يتحول الفيرتيبرال الكولن الى البامبوس باين عصب بامبو اللي هو بيتعمل بيه الكراسي والكلام ده وتلاقي المريض بقى عنده ستيفنس رهيب ويبدأ المرض بالام شديدة لو باك اي لاقي العيان عنده Limitation في اللامبر Movement وسنه بيبقى مش كبير يعني يبقى هنا الباثولوجي خلي بالك منه هنا اولا نمسك بقى الايتيولوجي الايتيولوجي غير معروف السن ثلاثينات اربعينات بس شوف لي السكس كده مين اكتر الميل هتقي اكتر برضو بس يعني ما هو المرض مش common بس انا عايزك دايما خلي باك من حاجة يا دكتور دلوقتي كلو يعني كلنا ظهرنا ممكن يوجعني انت بتيجي تقولي ظهري يوجعني اقولك يعني يمكن ايه عندك بس سبازم في عرض ظهرك ممكن العضلات بتاع ظهرك مجهدة تلاقيك عملت مثلا تمرينات جمدة يمكن يا ولد تكون الكاويتش العربية نام وانت غيرت الكاويتش في العربية في عملت مجهود شوية كده الحاجات اللي هي حاجات ايه دي اسمها ايه بص Mechanical. خلي بقى كمان انا بقوله ده انا مش بقى اظهر دي حاجات مان ميكانيكال كوز اوف باك ايه هنا المشكلة انفلاماتوري يبقى انا عايزك تألفها لي عايزك تألفها ألف لي انت بقى ازاي تعرف الحاجة الانفلاماتوري من الحاجة الميكانيكال يعني انت انت ايه ظهرك ده انا حاسه ما في سبازم والعضلات يمكن بس حصل المزق ولا حاجة ادهن مش عارف البولترين جل خد نانسترويدل شوية كده خد مش عارف اه اه كمدات ميسوخنة فالموضوع بيقعد كم يوم خلاص امبروفمينت خلاص لا يا دكتور انا انا تعبان انا بدي فترة تعبان انا حاسم دي حاجة انفلاماتوري يا ابني او مطلوب لك إيه بالعقل ايه السقار سير اكت بروتين هنه حلو كده ليه تهم علي اين شوف انا شاكت منها حاجة انتنا مابت حاجة فيها باشة دخلت انا في تانية خالص وابروتش مختلف تماما خلي بالك والمرض ده عايزين ايرلي دي يا دكتور شوف ايرلي دي عارف ليه قبل ما يحصل الستيفنس والديفورمي انتوا تشوفوا ناس تلقي واحد راجل عنده بص ايه اربعين سنة اربعين سنة مش راجل عجوز وكيه بص ماشي كده بص ماشي عامل كده بص زي ما ماشي عامل كده. ايه ده والراجل ده عامل كده بيه ده حابسة وليه لا لا ده هو جاله مرض في ضهره وظهره كلبش كده ده انكلوز ده انكلوز ده عايز عملية جراحية كبيرة عشان ضهره يرجع يتفرد تاني يبقى كان من الاول لازم بالمرض ده. خلي بالك لبا دي القصة طبيعة المرض هو الرسمة اللي انا رسمها دي كفاية المجو... خلاص انتو فاكرين الفيتشورز بس معلش الصفحة اللي قبلها نفتكر الفيتشورز تاني عشان قب انا مطمئن من إن انت اواخد بالك من الفيتشورز العامة للمجموعة قلنا هذه المجموعة بتران ان فاميليز على فاكرة ده احنا ده هو له عم كده بص الهيسر فيه له عمه كده ال يبقى بيتراجن فاميلي بتيجي في ال اتش ال اي بي 27 انا عشان كده هطلب له في الانفستجيشن تيشو تايب شوت طلع اتش ال اي هو قفشتج عندهم يو فيايتس عندهم انسوسوباتي اللي هو الانفيسز اللي هو مكان التندون وهو تندور تين ده طبعا حاجة تبقى مميزة جدا الحكايه دي طيب تعال نشوف بقى كلينيكال بيكتشر اوف انكلوزس كومبلكس هتروح معلم على انسو سوپاسي كعب وجعه والتندؤ اكيل زي دكتور يقعد يشاور لي على كعبي وبعدين يبتدي لو باك ايه بين فول لومبر موفمنت ليميتد لومبر مو طبعا وايه كمان بقى دكتور خلي بالك من المفصل اللي تحت بقى ساعات يقولك لك ايه بص في واحد يجي يقول لك ايه هو يا دكتور مش فلتله ضهر يعني كده دي اللامبر قلت له تحت شويه بيشاور فكره ايلياك فكره ايلياك جوينت انا وريتها لكم مرة بس في ناس هبقى انا لسه نقعد نعملها تاني وتالت ما تلاقوش العين بينام على وشه صح انا قلت كده احد الطرق المريض ينام على وشه وتيجي بيهديك الاثنين وتيجي على عالسيكرام وتروح نزل نازل بجسمك كده عالسيكرام تبوش السيكرام فورور نعم كده نعم يابا كده نعم لفت كده لفت تحطي ده عالسيكر وتروح ده سيكر بي سيكر وإيه خلي بقى لك الحاجات دي مهمة قوي هو ده الدكتور اللي فاهم. بس بقى ما تنزلش عليه تحشخ له السيكرام برضو خليك حلو يعني زاقة كده اكتب بقى يا جميل اللغة العربية هنا معلش هقول كلام من هتقول ايه اه يا ضاهري ده المريض اكتب بابا اه يا بابا اكتب يا بابا اكتب يا بابا اكتب اه يا كعبي اكتب يا انا عيني حمره واحد راجل باكيه واحد شحاف ماشي بالشاركة اه يا ضه اه يا كحبي انا عيني حمره عشان الناس تديروا حاجة تا انكلوزي بس في الوايس انا بديش بلوز بس انا بشخص مهم قوي الكلام ده يا جماعة على فكرة في بروبلم قلتولكم مرة جدا بهذا المنظر وانا كنت سعيد ساعتها جدا والله يعني, يعني قالوا له يا دكتور كانه بيقول لي اللي انت قلته في الماث بروبلم بس فين في كانت في المعادله دي امريكيه عبصت طول عينيها بص ادخل بروبلم تخش فيها في المعادله ولا ما حلتهاش يبقى انا ما هشتغلش قلت المعادلة قلت لك البتاع دي اه ولا ولا ادخل المساله طلعت جماعه الاجانب يمسحوا معاكي مش فاهمين حاجة حاجة ربنا لكي كده الوقت ده حل كله مش فاهم ده حمار ليه لان المصري لما بيفهم يبقى صايع عالم صايع ليه نحن طرق وفخة كده في العلم محدش عرافة او الله ايه بقولك او البريفرالجوينت بقى اهم حاجة ايه بص asymmetrical احبك من حتة السيمترية بس دايما نقولك ايه ركب الاتنين ركب الاتنين كعاني الاتنين ده symmetrical ده لوباس وروماتويل وحاجات تانية جدا ورها ده بيبقى asymmetrical يعني البريفرالجون برضو متاخده. متحس ان احنا هنا في الكاتيكلوم الامراض غير اللي فات تعالفكي الروماتيزم وكله تحسنوا مقارنة انا بقارن كل مرض بالتاني يعني يقول لي ايه المشكلة يقول له انت على فكرة انت المجموعة الفلانية ها يعني الموضوع بسيط يعني نيجي بقى نشوف الاكسترا ارتيكولار هكلا ايه فيه شبه من الروماتيز اميلدوزيس كيبني لانه مرض كورونيك انفلاماتي اورتيك ان يعني مش عارف ليه الاورتيك بال متاخد هنا في الانكلوزين متاخد في الروما طايت بيقولوا لانه الروت او الاورطة عموما فيه كولاجين فايبر كتيرة والكولاجين دي بتبقى ويك في الناس دول فبيحصل اورطة كريجارج وبالمونري فايبروزز انترستيشي ما هي اللانج معروفه معروفة اللنج فيها ايه بالمونري انترستيشي فايبروزز جيت قلت مثلا اللي ما ازا بلوريزي لا ما هنا بلوريزي مش مهم ايه ما ماكش يعني يعني اهم حاجة خلي بالك من كيبني هنا هي وروماتويب سيبعض ولذلك جهر حط المربع بيقولك ازاي تفرق ما بين الميكانيكل والانفلاماتري داك ايك عجمي مثال للميكانيكل سبازمة في العضلات ديسك برولابس اسمعنا ديسك برولابس اضلاق ظروف مثلا واحد حصل له مثلا زيتير او بيسموه تمزق في عدرات ظهره ما تجد اي اي حاجات ميكانيكا كل ما هو ميكانيكا يا شباب الالم بتاعه يزداد بالحركة ويقل بالرست العكس في الانفلاماتوري العلمي عاف انت الانفلاماتوري كل ما الواحد يرتاح يعني مثلا لو انا عندي انكلوزي وروح داخل بقى نايم ايه في السرير كده ورايح كده هو هاجا قول هاجي يا خمرا بيض ظهري وجقني وافضل عامل كده وافضل بقى ماشي وقعد ساعتين ثلاثة اربعة قبل نحس ان انا ظهري ايه انا بقت كويس دلوقتي وانس هو الانفلاماتوري كده الرست اتودوا والحركة لحد فينه ده روماتويد اقوم من بقى عندي التهابات ومش عارف ايه وبعدين يبقى عندي ستيفنس اقعد حرك صوابعي كده ساعتين ولا بتاع كده بصلي خلاص بقت كويس وهكذا طبعا الاي اس عالي في الال انفلاماتوري السي ار بي بروتين عالي مين اللي ممكن يبقى فيه فاميلي في الانفلاماتوري عشان الانكلوزينج ده من المجموعة التي تران ان فاميلي مهم او ستيدي لكن تتفرق هو هو ضهر بيوجعه ليه ليه بقى يا دكتور عشان الايرلي ديجنوستس المربع ده اديله دماغ ديفرنشال ديجنوستس دماغ يلا بخافت عليك اهو تمام انفيستجيشن الانفيستجيشن الاكس راي انظر الرسمة ما هي هي هي. سينديزموفايت وبعرفي وبامبو سباين والكلام اللي قلناه بس انت برضو هتبدأ بالإيسر ويصيري أكتب بروتين والإتش إل إيه بي 27 وكده بس خلي بالك أقول لك برضو السيكرو إيليك جوين يعني انت بص أرسمه لك هي. هو عايز حد يقول لي حاجة ما علامة الجوينت ان هي هلسة في الاشعاعات العلامة يعني بص يا دكتور ده مثلا عظمة هلسة عظمة خلاص ودي عظمة تانية خلاص كده العظمة فوق بيبقى لازلق في بعضية كده ده ايه ده ده اللي هو ارتيكولر ها صح ولا لا سؤال هو الارتيكلور الكاركليج بيبان في الاشعة ولا ما بيبانش ايه ما بيبانش فده منظر العظم الحقيقي كده طائش في بعضين اعمل بقى اكس راي تلاقي المنظر في الاشعة عامل كده تلاقي عظمة ضيضة وعظمة ضيضة كده وتلاقي في ما بينهم سبيس ده اسمه ايه الاسبيس ده في الراديولوجي جوينت سبيس يبقى كل عظمتين متقابلتين في ما بينهم سبيس لونه اسود سبيس لونه اسود ده اسمه جوينت سبيس لو موجود يبقى المفصل كويس خلاص كده اهو فانت مثلا برضو الكلام ده ينطبق برضو مثلا على الصوابع تيجي تمسك كده صباعه هتلاقي عظم ضيضة ده ده خلاص انا كده اتكلمت على اكس 3 خلاص اوكي تروح باصس على ايه على صابع الراجل دي مثلا ديستال انترفينجال جوينت ودي البروكسيمال كده فاهم ازاي انا شايف صوابعه العظم كله مش طايش في بعضيه هناك جوينت كيف ده معناه ان جوينت هينسي لما تلاقي جوين سبيس رايح يبقى معناه من الايه الارتيكولار كارت لتجي ده باض والعظم خلاص بقى داخل في بعضيه تصور نو جوين سبيس يبقى جوين سبيس بيدل على فبرضو الكلام ده يبقى فين بقى بص ادي السيكرو ايليك جوينت مثلا يعني على قد بقى ايه بقى ادي السيكران يعني السيدة بقى السيكران مثلا وبعدين ده اللي ايه؟ ده اللي هو عظم الفيلبس فبتلاقي انت السكر وإيليك جوينت بقى تبقى باينة في الأشعة تلاقي فيه ايه كده هو؟ تلاقي هنا فيه سبيس كده اسود هنا كده كده تأسول يعني ايه المفروض بقى هنا كده سبيس كده اسود هنا كده وسبيس هنا اسود كده يقول لك انا شاهد الهيليم والهيليم سكرم وفي هنا خط اسود جميل الحاجات دي اوارها لكو بقى بقى شاهد ولكن تفتح شايف اهيه فين الجوينت اهيه وخط اسود هنا نورمل سيكرويليت جوينت لا تلاقي هنا بقى ناحية سودة وناحية بيضة بيضة مفيش مفصل اي من نفصل دواز الناحيتين وهو وعشان كده العين ده بيبان عليه سيكرويليت جوينت تتأثر الفرتبرال كولم يتأثر الفرتبرال فده بيبقى متشخص على طول دا انكلوزين. فوندولايتس على طول العلاج بدري يا دكتور ده احنا عايزين ارلي دياجنوزز عايزين ارلي دياجنوزز هنا ياولاد ليه؟ عشان امنع الديفورمتي والديفورميتي هنا هتبقى ستيفنس واللي ستيفنس الراجل مش هيقدر يفرد ظهره مش هعفين حاجة خالص يبقى لابد من التدخل بسرعة واهم حاجة اه انا بدي نانسترويدل وبدي انتي انفلاماتري ومصر ريلاكسنت وانا الجسم ايرلي فيزيو سيرابي لازم نعمل فيزيو سيرابي ونعمل حركة للعيان عشان ما نديش فرصة ما يفضل نايم في السرير وتتكون دي بتبقى مأساة ديزموفايت. كل ما يتحرك كل ما يعمل تمارين كل ما ياخد العلاج والعلاج كله ما فيش حاجة بسيرتكوية ياخد نانسترويدل انتي انفلاماتري وفيزيو سيرابي مننا على هذا الكلام ده طبعا سؤال انتو بقى يجاوبوه يلا من اللي انا قلته قبل كده سؤال لو الراجل ده التندو اكيلز عنده ملتهب التهاب شديد يبقى ايه الحل الحل اللي انا اديله لوكال steroid injection في التندو اكيلز ده احد الحاجات المهمة قوي الحاجة التانية لو فيه هنستعمل steroid احيانا في ينن لوكال لكن سؤال هل الكورتيزون الاستيرويد لها رول في هذا البيزيل لا خالص ولا تعمل حاجه يبقى انا مش هستعمل كورتيزون الا خلي بالك بقى يا راجل والله ده فيه تندوا كيس تعبان اديله كورتيزون لوكال حقه يوفيايت ده ممكن ياخد سيستميك بقى ولوكال حاجات قطرات وبتاع خلاص انما مفيش العلاج هو النانسترويدل والانالجيسيك والمصر لا والفيزيوسيرابي ارلي انما حد بقى دواء معين واسبيسيفيك قطلناه والحقيقة زي ما انتم شايفين كده مفيش البروجنوزي زي ما قلنا الارلي ده يجنوزي ده هو اما حاجة توديه لواحد تعفيزيوسيرابي فاهم هيمنع الموضوع ده مفيش فايدة يفش هيروح عامل جراحة جراحه يكسروا يكسرو السندسموفايت يكسروها بقى كده ويقعدوا يكسروا فيها خايل بقى في ظهره وبعدين يبداوا يفرده بقى الفيرتبري تاني ويحطوا جسمه ده كله في جبس يتجبس كده اهو يقعدوا فيها بتاع ست شهور في الجبس عشان ايه عشان بس يعني يعني يبقى عامل جبس بيقعد واقف عامل وبرده هو, هو برده ظهره ستيف بس مش هيبقى ماشي عامل كده يعني برضه ما بتمشي كده مش حلو حلو هو عايز ايرلي دياجنوز يعني مرض رينل بالعربي ويعي بالانكلوزنج بعيبه ايه المس دياجنوز يا عم ده ظهره تعبان ده العضلات هو عنده انزلاق ضهري اي كلام وهو انكلوزنج عشان كده يقول لك ايه فرق هو ميكانيكال ولا انفلاماتوري كتير بتاكل بروتينا عالي ليه؟ في بالصار عالي ليه؟ روماتويد فاكتور نيجاتيف اتش ال ايه؟ ايكو حاجات كلها بتقول لي ان في حاجة في الانفلامات انما هل لو ماركر سبيسيفيك؟ لا ملوش لا يعني انا لسه يعني والله الحقيقة لحد ما تبقى تقوير بقى سكوي يعني لايك كده لانه الكورنر بتاعت البرتبري بتتاكل وبتلاقي البرتبري شبه مربعه شبه يعني فده الانكلوزنج و بياخد غالبا اللامبر سباين سيكو هل ممكن ياخد سرافك ممكن ساعات بياخد سيرفايكال سوى اكتر لامبو سيكال وفيه بقى بروبلم اخرى رياكتيف اكتب ارث رايتس يا رباك دول دول ايه بقى؟ يعني ايه ري يا اولاد؟ يعني واحد جاله بكتيريال انفكشن في حتة وبعد الانفكشن دي حصله ارثروبس <تصفيق> او ارث <تصفيق> رايتس وكأن <الأرجانز> عمل تريجر <تصفيق> للاميون سيستم ومكتوب عندوكو كده لفظ اسمه ايه Arthritogenic Bacteria يعني ايه Arthritogenic Bacteria بكتيريا؟ يعني Bacterial Infection بتعمل Trigger للإيميون System وتسبب الأرثرايتز خلي بالك كلمة هنا Bacterial Infection خلي بالك مش معناه ان البكتيريا Invading the Organism لا هو عنده Bacterial Infection مثلا يوريسيرايتس جاستورينترايتس هذا الارجانيزم عمل تريجر للاميون سيستم وادى الى اميون ميدياتيب ارثرايتس خلي بالك طيب مين الارثريتوجينيك ارجانيزم بقى ليه ما عندك مثلا هليكوباكتر مش كده ممكن تلاقي السلمونيلا اللي هي السينيا او حاطط بقى يا شباب اورجانيز وفي كمان هنشوف مع بعض اشهر مرض بقى على رأس المجموعة اللي هو بيبقى رياكتيف ارثوروباثي او ارترايتس هو رايتر سبروم واكتب عليه هام جدا ومسألة متكررة جدا رايتر تعال نشوف ايه قصه رايتر ده بص يا دكتور هو جرى العرف ان reactive arthropathy يحصل لنا انفكشن وبعد الانفكشن يبتدي يحصل للأرثرايس دي لا روماتيك فيفر لا تعتبر reactive arthropathy reactive arthropathy دي مجموعة خاصة من الارثرايس هالونجي انفيكشن وهي تنتمي الى السيرو نيجاتيف ولها كريتيريا ومنظر هنشوفه دلوقتي يبقى ما جيش قلت الروماتيك فيفر دي ما تعتبر رياكتيف لا كانوا زمان بيعتبروها قال لك لا لا لا ما تدخلهاش زي بالظبط ما اجي اقول ايه طب ما فيفر بقى سيرو نيجاتيف ورياكتيف لا لا لا ده حاجة تانية خالص طيب ايه بقى, الام... ايه بقى الانفكشن اللي بيجيلي هنا فمرتوب عندك كلمة اسمها ايه non specific Urecerites وكلمة non specific Urecerites انتو طبعا عارفين الايام زمان كنا ندرس حاجة اسمها ايه specific Urecerites ليه ايه جنورية زمان طبعا الجنورية ده ما بقاش بقى كومن زي زمان فاللقاء تبقى فيه ايه نون سبيسيفيك يوريس رايت اللي ايه مين يا كابتن كلاميديا خلي بالك فالراجل لك يا دكتور انا جالي حرقان في البول خلي بالك وساعات يعني تبقى ايه ساكشوال انفكشن او تحت تبقى هتلاقي مكتوب ايه في اخر سطرين هي ممكن المجموعة دي تيجي بايه الارترايت فولوينج انفيكشن ايذر حاجه سكتشوال يعني يوريثرايتس والحاجات دي او گاستروانتايتس اللي هي بتبقى ديزنتري ودي وزلي على الديزنتري دي اللي, اللي تحت دي اللي هي گاسترو انتينال انفيكشن هو دايما يجيبها من هذا الاتجاه يبقى واحد جه له ايه يا دكتور بص واحد جه له دور طياريه ودييزنتري كده بعدين بعد شوية ارثروبس وارثروبس محترم ومنظر غريب هيحصل بعد الضيارية تعالى نشوف بقى رايتر ده شكله ايه انا كده فهمت تداري اكتب ان فيه انفكشن هيه اللي جات وبقول له كلاميديا وبقول له وفيه بعض بكتيريا انكريميناتب بتاكسايت اميون سيستم وكده فانا عايزك بقى هتعلم على اللي انا عاوزه يا جميل علمني بقى هنا اهو على عشان الكيكه بيكشر وكل الصفحة دي انا عايد ثلاث حاجات صغيره كيكه بيكشر بص يا دكتور ديزيز وبيونج من بص يعني ما تيجي تقول لي ايه رايتر ودو بيجي في الستات يقول لك يعني لا هو بيجي في الرجاله اكتر بصراحة بعدين وانا بتكلم عن رايتر بقى لازم تستعد عشان تقول لي مين اللي شبهه او مور رايتر لابدوا انتو تقولوا مين اللي شبهه في اللي انتو درستوه السنة اللي فاتت مش السنة دي طيب علم بقى دكتور على المريض بص اهو the onset is typically acute with urecyrites نحتها conjuvites arthritis تقال لبالك يوما بص الراجل جاي يقول لك ايه بقى بص قول لك ايه جابوه كاسا في الامتحان ولك واحد جاله ضيارية ومش ضيارية ومش ديزت وبعد فترة راح جايله حرقان في البول بس يوريس رايتس رايتر نفسه بيعمل يوريس رايتس واروس رايتس وعينه حمر رايت بس هنا العين الحمراء هنا مش نوفي يايتس كونجات فايتس بصي يعني, يعني أنا عايز أقول لي حتى سفحة سبعة وربعين كده هو اكتب لجي انلاقي كده على الريتر اكتب حكاية مشهورة قصة الرايتر. اول ما جاء الريتر اول مرة جيت في البروبلم كان دور تاني انت دور تاني انا فاكر سليعال حلوه جابوه على طول كده قصته مشهورة وهوريك زي هتعرف يبوها جالي شوية دعيرية كان يوماني بعد كده قلب بحرقان في البول ومفاصل تعبانة وانيه حمر منظر كاركتوريستيك قوي في بقى كمان حاجة عايزك تحطها لي اللي هي تحت يا دكتور شوية هتلاقي مكتوب اللي هي سير سنيت بالاميتس هتلاقي فينا يا دكتور في في البند بتاع الاسكن هتلاقي مكتوب كده تثنيت بلامايس يعني ايه اثرز على الجينيتاليا وفين على الجينيتاليا على البلانس خلي بالك اه مهم قوي الحته دي بايرين بوتسيدي وبكل التريشن شفت عامل الكلام الحل قول لي بقى يا جميل يلا اجيب ما هو المرض اللي خدناه في الرمض وكان عينيه فيها مشكلة وعنده جنة الألسر وأور الألسر كان بهسق. لما تكتب يا جميل على شمال سيادتك اكتب البهسق ابن عم الرايتر ابن عمه مش مصدقني؟ راجل مش مصدق بيبص كده مش عاجبه علامة انت يا خي ابن عمل الايه ولذلك بص دايما رزق كده اهو افتكر بقى بيه ست رايتر رايتر بست يعني الاثنين يفكروني ببعض على طول ولذلك دايما اقول لك ايه بس عايزكم بقى تفكروني بحاجات لو انتوا جدعان بيسيت عينيه فيها ايه يوجياي في رايتر كونجوفايتس وساعات رايتر لو بيعمل يوجيايس برضه بس اكتر كونجوفايتس البيسيت الالثر فين في الجنيتاليا على السكروتوم هنا الالثر على الجلان هو ده وجه الاختلاف ما بينهم يكتب باللغة العربية? بالعرب زائد قدرت يعني حينما تفكر في بهست تذكر رايتر وحينما تفكر في رايتر تذكر بهست يبقى حينما تفكر في رايتر تذكر بهست وحينما تفكر في بهست اذكر رايتر يعني ايه ذكر رايتر عامل ايه مال فين بهز هم مع بعض ده كباسه اخبار رايتر ايه فعشان كده العيال بقوا مرتبطين بالكلام ده راح جاي الراجل في المسألة قاعد يقول عينه مش عينه وجنيتاليا والثر الله بهز رايتر هو ده المطلوب يبقى هو عايز ايه موست لايكلي اولي ديفرنشال قول بهز الاول رايتر المهم قولهم وخلاص ورزعهم في المسألة دي فهمت الفكره ازاي خلص القصة بس حط برضو بقى هنا خط خط بخط كمان في كلينيكال بيكتشر على كرياتو ديرما كلمة اسمها كرياتو ديرما في الإسكالبر بس كده كرياتو ديرما ست وشايتن الإسكين بيتأثر في الامراض باشكال مختلفة جاي برضو خلي بالك من الحكاية دي ودايما البهست او الرايتر هيجبها في البروبلم ميل ما يستجرش يجيبها في ميل هو ممكن تحصل في فيميل. بس هو برضو لازم يلتزم يعني مثلا زي بزبط كده لازم يلتزم في الامتحان الـ undergraduate لما يجيب لوباس يجيب لك في ميل عندها مثلا عشرين سنة يعني كده. ما ينفعش يجيب ميل بيخا هيبقى ده متقيل انها ممكن طب ايه الانبستيجيشن بقى ايه الانبستيجيشن ما خلاص ما هو ده بقى الانبستيجيشن انت هتعمل ايه مجدره انفلاماتوري برص بقى ال اي سي ار وسي دي اكت بروتين وال اتش ال اي فاكتور نيجاتيف الكلام اللي لكن هل في ماركر للرايتر ما فيش بس بعمليه كرايتيريا العلاج نفس اللي احنا قدامنا من شويه عايز نون ولا بتاع بس المهم التندوا تأثر تاثر برضو بيتاثر برده هنا ما ده تابع للمجموعه ممكن اخد لوكال انجكشن ستيرويد في التندوا اكيلس ممكن لو العين متاثره اخد سيستميك او اخد لوكال ستيرويد وخلاص يعني هو مفيش هنا بشكل ان فيه علاج سبيسيفيك بس انت اعرف ان الرايتر بهذا المنظر طبعا البهتت برضو احنا ندرس بهتت ربع جاي بس مش هنا جاي ورا شويه بما البهت كنا زمان بنحطه في هنا في الشاتر ده لك لا البيهسل ده لازم ياخد كاتيجريو تانية خالص لانه هو احنا مش عارفين هو باسكولايتز ولا زي في الطين ولا ماذا ده مرض اوتوميون مش عارفين سكته اصلا بقى مرض بيهسل ده فاتشان من المجموعة بس هو شبيه الرايتر فانا عايز اتاخد بالك او من الانكلوزينج ومن الايه ومن, ومن الريتر دي مهمة قوي ودي الارثريتو جينيك بكتيريا مكتوبة وبعدين التريتمنت تبقى نانستيرايدل استيرايد للتندو اكيليز الاي سيستيميك استيرايد ريرلي ريكوايرد بالذات لو كان فيه اي اا افكشن جامد وخلاص يعني اللي هو حتى تلاقيها يمكن تبقى محطوطة ورد تحت كده السورياتك بقى ارثروباك دي تعلم على اللي انا عايزه بس اكتبقى انظر الجلدية اه في اولاد دكتور جلد كده بيجي كل سنة اللي هو عايز جلد هو عايز اقول برضو الخبرة السابقة معظم الناس يعني بيخلص نفسه بنفسه من الجلدية يعني عن طريق الراوند بتاعه وخلاص ويخلص نفسه في ناس بيبعز يعني بيحتاج درس جلد يبقى ثم حصص بيخلصهم فهو فيه دكتور اسمه دكتور ماجد الشيخ وده بيجي دايما عباس العقد وهيبدأ يدي جلدية من يوم السبت القادم الساعة 2 ونص ساعة 2 الدور 2 ونص كده 2 ونص بعد الكلية طبعا انت لو هو هيدي 8 حصص دلوقتي هيخلصهم هيجي يدي كمان غيرهم بعدين يعني انت ممكن لو بتفكر الامضي اوكي ما بتفكرش يبقى في السايكل اللي بعدها المهم ان احنا عايزين ايه قبل ما يجي شهر ستة مشكلة الجلد تبقى منتهية بقى انت وخلص المشكلة دي بنفسك بأي طريقة ما يبقاش ايه بس عشان تو ايه بسايبين الجلد صح في ناس خالص خاص الجلد برضو اه مهم يعني هم حتى الثانة اللي فاتت يعني قاموا بالعيال كده قام كان اوسخ امتحان كان هو الجلد والجلد ده كان صعب جدا والعالي بتنهيله وبعلمه سبس الجلد وانه بيتجمع على البطن برنا بيتجمع على البطن مش على الاطفال يعني يروح بيروح جامعينه عندنا احنا فبيأثر على الجلد فانت علم ان ده السطر ده علملي على يبقى انت بص يا دكتور انت لو تلاحظ بيسيرو نيجاتيب انت محتاج معلومات بسيطة قوي منه مش لازم التفاصيل اللي مكتوبة سورياتيك أرثروباسي علم انه هو يحدث في 10% من البيشن وفي منه انواع متعددة الانواع دي كلنا بصراحة مش عايز قوي هذه الانواع علم بس على نمر اتنين في سيمتريك بولي أرثروباسي لاي كرماطايد شبهه بالظب واخبارك انت ازاي وفي ثرايود تادت ثرايتك 5 ميل ديزيز و ديستال انترفيرنجل جوينت ان انا عايز اكتب على الشمال ديزيزز ديزيز افكتنج ديستال انترفيرنجل جوينت يبقى اول مرض اول مرض, أول مرض هنقول هو سورياتيك سورياتيك أرثروباسي تاني هقول مين يقول الأستيو أرثريت أستيو أرثريت وانقول هذا الكلام ان شاء الله إني بي الدستل انتر فرينجل جوينت سبير ان دستل انتر فرينجل جوينت سبير ان روماتويد ان روماتويد برضو الانبستيجيشن بقى فيه روماتويد فاكتور نيجاتيف بلك انت ازاي وفي الانيميا او في كرونيك ديز اكتب ان دي انيميا اوف كرونيك ديز والهاي وبيحصل معاك فرايس الحقيقه هايبر يوريسيميا وسيد بقى الكلام اللي هو اخر اخر تو بوينتس دول اللي هي البينسل كاب والاوبر جلاس افيران سيبها دي اكتب انظر راديولوجي انا هجيب لكم بيها صور عشان بيعاوز صور دي سيبه دلوقتي العلاج كله سيفك انظر بقى الجل يعني هو هنا انا مش عايز الجلسه دي خالص الثرايتس السور... هو لا يا دكتور ده مرض سيستميك وده موجود في كيديا وبيحصل كذا كذا كذا 10% بيجيلهم ارثروما في بعضهم شبه الروماتويد وفي نوع بياخد الدستال انتر في عشان الام سي كيو دايما يجيبوا كده ديستال انتر فرينجل, فرينجل جوينت Involved في كلماتوب سورايس أوسا أسرايس روماتويد لأ تاخد بس بالك من الحتة دي وخلاص لا اكثر ولا اكثر اخر حاجة في المجموعة اللي هما مين بقى الشباب اللي هما اسموهم Arthritis Associated with Inflammatory Bowel Disease اللي هما ان شاء الله هندرسهم تحت عنوان الانفلاماتري باول بيزيز اللي هو الارثت كولايتس والريجونال او اللي هي الكرونز فنعلم بس على كلمتين علم لي على نادي تحته سفين خمستاشر في المية في الارثت كولايتس والكرونز خمسين في المية يبقى ما اجا لك هي الارثروباس دي تيجي اكتر في مين مع الكرونز وبعدين بص يا دكتور اعلم على من يروسف ما تعملش ديفورم دي علم على ان هي بتأفكت الني والانكل خلاص كده اهو ولكن برضو السيكري اللي هي تحدث المريض بياخد مانسترويد الانتي انفلاماتوري طب سؤال بقى هو الصلفساليدين ذكر قبل كده فين مرض فرماتوي. هو وصلت الصلفساليدين ده فيه ثاليتات يعني انت انفلاماتوري هنا السالفه سلادين هيبقى اوبت شويس في الحاله دي ليه لان هو السالفه هو نفسه بيعالج الانفلاماتوري باول ديزيز فانا النهارده ما يبقى عندي مرض انفلاماتوري باول ديزيز علاجه اصلا سالفه سلادين فمن باب اولى بقى لو جه له كمان ارثوروباثي بقى يعالج الارثوروباثي بايه بالسالفه ال ال سلادين هديكوا بقى حتة سايكاتري لاني مش قادر ايماها دكتورة من كده مش قادر ايما معلش القعدة اللي عسادي ضمرتني خالص ومش قادر ايماها احنا نحقص الجيهة احنا ماشيين كلينيكال مش كلينيكال نحقص الجيهة ان شاء الله ح 12 مود ديس أوردا اكتب عليها كلينيكان كلينيكان حالة كلينيك. اللي فات يجي منه كلينيك الحاجة واحدة. اه ااا حاجة واحدة. الاوبسسيشن كومبلاسس اوردر ده بينزل حالة. خلي بالك. والمودس اوردر حالة والاسكيدوفرينية حالة. هم دول اللي بينزلوهم في الامتحان السايكو. هذا كلام بسيط جدا. مود ديس أوردر اسمها بس خلاص ركا انا اقولت المدين وهمش اهو مود no ديس اضطرابات اطرابات مزاجية التأثيمة مانيك ديبريسيب اللي هو واحد بيجي له المانيا او المانيا والديبريشن زي ما نشوف في منها نوعين يوني بولار ديبريشان يعني ديبريشان ويخف ويرجع ديبرشن ويتحسن ويرجع دي ماشي على وتيره واحد او باي بولر مانيك ديبرشن يعني ايه ديبرشن يتحسن ويبقى كويس يبقى كويس يجي بعد كده يبقى مانيا يتحسن ديبرشن يبقى باي بولر ما في نو يونيبولر مانيا ما فيش واحد يبقى مانك ثم يخف يبقى مانك لا في يوني بولا اخر ده ام سي كيو الخليج دي ام سي انا طالما فهمت الموضوع خلاص بس هو الواحد في ناس يبقى تزه ان هو مش عايز يتعلم اساس هو مش عايز يتعلم تعمل له ايه خلاص دي سايمه يعني ايه معناها ان مزاجه وحش اللي هو عارف ايه انسان لا يرتقي الى درجة الاكتئاب اصل اكتئاب دي حاجة جامدة لا هو مزاجه معاكمل معاكمل كده على طول. هو لازواج ده مش كشر لا معاكمل اه في اريافة كده دي دي الصايم سايكولوصايميا اللي هو التقلب المزاج بقى مزاجه متغير يعني فيه مرة كويس قوي قوي وسعيد وظريف ومرة تانية مكتئب او مدائب في بقى مود اوردر تو اشياء اخرى هنقولها خلينا في الحاجه الاساسيه المانيك ديبريسيف او الميل اول حاجة الموضوع ممكن يبقى وراثي 2 بيرسوناليتي والكونستيتيوشن كلمه يعني ايه بيكنيك بيكنيك يعني مدملك مدملك يعني ايه وصير شوية ومليان الشخصية دي احنا عارفنا دي انسان وصير شوية مش طويل قوي يعني يعني وسط كده وكليه جسمه مليان كده وكليه دمه خفيف ده يجيله اكتئاب اكتر ما هو بيربطوا الحاجات دي وكتب زي مثلا ندي مثال صلاح جاين ده كان بيدحك كل الناس اللي بيقولوا بيكتبه هو كان عنده اكتئاب دي حقيقة سايكلو يعني الشخصيه اللي هي متقلبه المزاج مود سوينج خباك يا دكتور مش ده معناه ان هو لا يا بال اكتر للديبريشن لا هذه الشخصية وهذه التركيبة من الجسم لو جه له هيبقى مور مرسير عن الشخص العادي هي نظريات في بعد كده ميديكال بروبلمز دي جا له وحدها اهم حاجة الكيميكال ايه الرئيسي اللي هو الكاتيكولامين بتقل في البرين كاتيكولامين بقى نور وبنفرين وسريطونين وكلام ده كله وبتزيد قوي في المانيا المانيا اللي هو بقى الايه منتشي وفرحان جنرال كاركتر بص بقى علم بالألم على كلمة برايماري يعني ايه برايماري دستيربنس في المود. يعني ايه دكتور primary disturbance في المود يعني المود المتغيرة فرحان او زعلان بس primary دون سبب فيش سبب فأه. وإيه اللي يبقى طب انت فرحان ليه اصلا يعني نجحت في الامتحان وجبت تركيب جامد قوي طبعا لازم اعرف زعلان ليه اصلا في مشكلة لا ده هو زعلان على طول قوي مفيش سبب يبقى ده مريض يعني زعلاج يابني لكي امم عندها ديبريشن يا اولاد ايفن انت ومش عارف ان انت عندك ديبريشن مش قلق ع... لا. لا بتبقى مش حاسس انك انت عندك ديبريشن وتفضل الدنيا قدامك غامقه اه بيحس بالفرق بقى لو حد صادك وشخصك وعالجك تقول ايه ده الدنيا نورت انا كنت حاسس ان انا الدنيا مظلمه الدنيا نورت شفت هو كان تفاكر ان الدنيا كده في ناس اكتشف ان هو عنده اكتئاب وعنده خمسين سنة بقاله تلاتين سنة مكتئاب تخيل معرفش ما ما ان ده اكتئاب هي الدنيا كده الزخرة اهمة دي مش مصدق انت يا يا هبل انت طيب primary disturbance في المود this may vary between cheerfulness السعادة والانبساط اللي هي المينيا والسادنس الدبريشن وزي ما قلنا يونوي بولر و باي بولر علم على كلمة بيريوديسي تيه بس يار كلمة بيريوديسي دي مهمة قوي يعني بص يروح ويجي يروح ويجي يعني مثلا ممكن تيجي بص ايه في واحدة ست فلاحه فلاحه. ولا ترى وتكتب بص بتكلم ازاي الوادي ابنها وصقت الامتحان مش عارف السنوية ولا ايه في الوقت طبعا جاله اكتئاب بس هو السيتابول واصلا الوقت ده عنده ديبريشن فلما صقب ما صقب ليه ما عنده ديبريشن مش عارف زاكر فصقب فاتنال اكتر بقى ديبريشن اكتر فطبعا بنسأل الموضوع ده جاله قبل كده فسيته لك ايه يا دكتور من غير السنوية والكلام ده يا دكتور هو كان ساعات يجيله فترات كده لقيه كده مغموم وساعات بيبقى كويس بص في ده عنده مود ديستيربنس الامتحان ده بس يعني فجر المسألة شويه طب ما احنا كلنا بنسقط والحمد لله ايه اللي بيكمل صح ده احنا مبرمجين على هذا طيب ايه نيجي بقى دكتور يبقى بص في بيريوديسيتي وفي فري انترفال يعني ايه بيريوديسيتي يعني فترة اكتئاب واكتئاب وان بتوين نورمال خلي بالك bara نمسك Nämsligt clinical picture of depression finns. Phase. phase of depression, phase of mania. نمسك phase of depression. Nämsligt. Mood change. Vad بقى du att man är Hopelessness. Person har att se att det No aim, no desire to live. Suicidal tendency. bad ايه بو ايه دون سبب فيه سبب بالك دي مهمة او هتقول بس الحاجات دي يا دكتور بجيلي ايوه طبعا كلنا بيجي لنا الكلام ده بس ناسمه ايه نورمال fluctuation في المود انت ممكن تخش تنام النهاردة تسحى بكرة الصبح همشي ايه اللي جريلي انا مش طائق روحي النهاردة ومتدايل مش عايز اكلم حد ارفان من الدنيا وتقعد كده يوم او يومين وهو بعد كده وقت نفسك ايه من نوم في يوم تاني ايه ده يا اخي الدنيا جميله وانا النهارده حاسسها مبسوطه ده نورمال فلاكتويشن في المود يا دكتور كلنا كده عشان كده الديبشن هيتحط له كرايتيريا الساي ساي بقاله قد ايه عشان اقول ده ديبريشن ولا لا حلوه دي والا كلنا ايه ده ده, ده كلنا عندنا اكتئاب ده واحنا عندنا شك في عندنا احباط صح اولا ايه? ايه psychological slow thinking مش عايق يفكر lack of concentration self depreciation دي مهمة جدا هو <لو> بيقلل من قدره هو حاسس انه هو ولا حاجة ان انا انسان ماليش لازمة ان انا ماليش قيمة <إن يعني ممكن الاب يروح يقول لأولاده ايه اولاد انا حاسس ان انا مليش اي لازمة خالص وحاسس ان انا لو مد انتوا هتبقوا احسن و هتستريحوا مني عارب ازاي جات كده مرة قال وصرح الاب لأولاده ان الاسرة هتبقى حالتها افضل بكثير بدونه يبقى اوزا بيشعر بايه self depreciation مع تشخيصك depreciation ولا دي بقى سكيزوفرينيا? لا ده يقول لك يقولك self دي بريشيشن. يحسوا يبقى غالبان كده. لك الراجل ده كان زي الهيلة. ماله ماله بقى غالبان كده ليه? يعني في واحد دايما احكي عليه. كان لواء. لواء كبير كده وكان راجل. عارف انت بتبقى ساكن كده في بيك وانت طفل صغير وشايف اللواء ده ساكن معك في العمارة. كينات بقى بالحاجات بتاعته دي والع... والعساكر واقفين له والعربيه وبتاعه والحاجات دي بتاعه الجيش والحاجات دي كنت ببص له وانت صغير وكنت انا عايز اطلع ضابط وانا صغير فطبعا الراجل ده لما لما كبرنا بسيط ليته هو هو بقى اخر غلب ايه ده انت مالك كده ليه؟ ان انا بقى اخر الغندام خالص بريشر ده اكتئاب يا دكتور اه ما عادش فيه بقى اه نيجي يا جميل ديبريشن ديليوجن اسماء ايه ديليوجنز دي ديليوجنز يعني false fixed bleeds معتقدات خاطئة واولها ميليستيج ديليوجن يعني ايه ميليستيج دي كلمة ميليستيج مش ميليستيج اللي ايه ميليستيج اللي ايه عبارة عني يا دكتور يشعر بالعدم يعني ايه مش فاهم اديك مثال عارف انت يا دكتور لما انت ربنا كده يفتح عليك في ليلة وتقعد تدد في, في المذاكرة لحد الفجر طبعا الكلام ده في الشتاء صعب بس احنا بديتكلم بقى في الفترة القادمة من شهر ابريل قبل ما يجي ابريل هتديني بقى اعمل بقى بدي اشارات كده خلي بالك خلي بالك لك انت مفروض قم بتعمل كذا مال ايه مش هسيبك فتلاقي الواحد ايه ربنا فتح عليك فالساعة بقت ايه اربعة الصبح كده اربعة الفجر فتيجي تروح تس عايش تشم هوى كده تروح فتح الشباك او تطلع في البلاكونة تيجي تبصك لقى الدنيا ايه في شخص كله ساجة في فرق لما تفتح الشباك تطلع في البلاكونة بالنهار في ضجيج الحياة هو الراجل ده حاسس هذا الاحساس في كل شيء كل شيء متوقف الحياة واقفة مخي متوقف عن الفكر الدم لا يجري في العروق حاسس بالعدم في كل شيء حتى بصلك ايه انا كنت حاسس ان احنا كنا ساعتها بتاريخ كان كان الضوء كان مظلم ساعتها وكانت الدنيا ساكته لا هو كان ده فول سنسيشن بيسمها ضلالات عدمية اللي بتضحك بيه اجيب لها عريس ده العريس يخلص طيب جيل فيل اليوجن اوف بافورتي الانسان يشعر انه فقير يعني يقعد يحس هو معاه فلوس وعنده كل حاجة بس هو يتكلم مع مراته كده ان هو طب احنا هنعمل ايه انا خايف على الاولاد الدنيا بقت وحشة انا قلقان طب ما احنا يا عم الحمد لله لا ده احنا معانا والحمد لله لا هو حاسس بالبافورتي حاسس كمان الجلد فيلينج دي علم عليها جامد الشعور بالذنب مرات تعبانة انا السبب ابني ابني غبي حتى انا السبب يعني هو عصف الحمار ابن ستين جاي انا السبب انا اللي انا اللي مكني غبي اي بنت تعبت انا اهملت فيها وانا السبب كل شيء هو السبب فالجيلت فيلينج يدفعوا الى ان هو يعاقب نفسه يوم ينتحر يبقى لماذا ينتحر هذا المريض بسبب الجيلت فيلينج الشعور بالذنب كل ده كلام فول يبقى هو يحط لك ايه جيلد فيلينج خلاص يبقى ديبريشن ميليستيك ديلوجن بريشن سيلف ديبريشيشن بيقلل من ذاته انا لازم افهم الكلام لو انت ما فهمتش الكلام ده اهو يعني بتضحك عمرك ما تبقى دكتور وهتفضل عمرك زي العبيط بس يلا هلوسينيشن مش مهمة هنا قوي مش ايفيدنت بيهيجر تشينج ليه مؤمن واحد لا مؤاخذه مكتئب هامشي ازاي لما باني مكتئب انا ماشي ازاي الشارع صح حتى حتى الاتيتيود لا الواحد يبص منظره ازاي الدقن طلعت مش مهتم بنفسه لبسه مبهدل وتاني ماشي كده بص يا دكتور ايه صعب قوي فانا مكتئب قوي وانا فارد نفسي كده تاني ماشي ايه تاني بتمشي ماشي, ماشي براحته ولا انا مش معقول ابقى انا عندي ديبريشن وقليني ايه مش منظر ديبريشن خلص يعني مش كده ولا ايه حتى احنا شوفها ايه قولك ايه هو الودة مانه مش كده بيه نازميننا هو الودة مدائك ده ديبريشن ولا ايه يعني الاتيتيوب بتاعه very slow sad facial اوكي اه نيجي بقى physiological change insomnia حط على الانوريكسيا بقى خط جامد ويت لوس رهيب اكتر مرض يخسس الدبريشن. بس انت ما جيش تقول لي ايه? يا دكتور الكلام ده ده انا ما بتدايق بفيش شغيلة في الاكل. لا يا اخويا. المدايقة بتاعتك دي مش دبريشن يعني له. على شوية انا جزيتي على شوية قلة مزاج. على شوية دلع. يعني تفهم ازاي? اه. اصلا اتكسل يا سعبان. لو لو جه حد راح ردعت على افاك هتقوم زي الالف امال ايه انت بس محتاج واحد ايه نقرضك قوم كده تروح قايم على طول والحاجات دي هتتعرض لك بعد ما تتخرج وتشتغل تلاقي في اللي فوقيك وقافلك يخليك تمشي على عجينه انت ما انت دلوقتي ايه حد يقدر يكلمك في البيت حد يقدر يتكلم ولا حد براحتك مش كده ما تخليك براحتك امساك رهيب مساك كوجنيتيف تشينج كوجنيتيف يعني ايه القدرات المعرفية لا بقى ايه تو كونسنترشن ثرو ثينكينج دول كده ده الحاجات دي عندي عادي يا دكتور انت بص شوف نفسك على بعضك كده انتها دي مش تروح الكلية تروح الدروس تحضر الزاكل يعني ماشي الحال انت نورمان خلاص اين مشكلة يعني ما خد الانسان على بعضه نمسك بقى negative view of self هو شاف ايه نفسه قليل ضئيل self depreciation negative view to the future hopelessness آخر حاجة هقولها الفيزوفمينيا والهاي فمينيا و إيه و نمشي الفيزوفمينيا والهاي هي سعادة شديدة دون سبب بس سعيد جدا خلي بالك تمام إيه رأيك بقى لما أباهات شاطر وترتيبي كده في حدود ال التمانين تسعين بس انا كويس وبعدين جيت في البكريوس ربنا كده كرامي محكامش ازاي بصيت لقيت نفسي طلعت مثلا التاسع على الدفاع هو ده ماني الجيلو مين يا هونجو يعني بات انسان أو. يعني الواد قررته مشكلته بقيته تراكمي يعني الفريق قولك اصلا تراكمي انا متنايل اساسا الانجري حصلت انا مش مشكلة فالواد لقى نفسه جاب تأديل كبير ونمرى كبيرة جدا فالواد سعيد وفرحان يوم النتيجة بقى عمال يرقص ويتنطط يكلم زميله عمال يزعق من الفرح لحد ما صوته بقى في البيت وانا شفت يوم برضو كان ولد كده بالمنظر ده على فكرة فعلا حصل كده بس ايامها كان موضوع التراكومي ده لسه ما اتبقش التراكومي ده عمل مشكلة كانوا يليال بقى يجي ركز في الاخر روح نتع نتعن خلص ويقضع البزاق والوزرح طلع فوق العربيات طلع فوق العربات ده هي وقعد تنطط على العربات بتاعت الناس هنا وصلوا الكلية وقالع الشاكتة ولا معا واعجي وقالع كده وطبعا الواد ده تخيل بان وهو ممكن يروح بيتهم ماشي مش هركب مواصلات ومش هركب عربيه انا همشي ماشي وطول ما انا ماشي هسال على كل الناس واروح البيت سعيد فرحان يا ابني ايه بطل كلام مش هبطل كلام هفضل اتكلم وبعدين يجي ليه يا ابني نام مش هنام ده انا فرحان ده انا هسهر للصبح وتبدا تظهر عليه علامات الاجهاد من قلة النوم وصوته المبحوح ومرهق ولكنه ما زال سعيد ويتكلم ولغ. كل ده لانه جاب نمرة كبيرة طب لما واحد يعمل قد الكلام ده عشر مرات بدون سبب يبقى يبقى مانك ده اللي انا وصفته دلوقتي واكيد انتو شفتو الشخصيات دي في المستشفى وبتليقى شخصيات كمان بيبقى يعني بيقول كلام يدحق كده وتليقى عليه علامات الاجهاد من قلة النوم وحاجات كده مهما تعمل ما يستعملش معاك دي المرة التانية اهي عشان لما اعمل حاجة اشاهد الناس عليهم اول صف وبيتكلمهم اه ده مفوضة روحانا ملبسك المكتب في الماذاك انت ما جربتنيش قبل كده في شرعية اشان ما جربتش لسه شكلها تيجي فيه كونتو ان شاء الله ما انا بناش نصب بناشن كده المهم نقرأ باية كتكوت عشان اتنال على عين انا روح allt här är, mäktigt eh hyperaktivitet, which may really lead to real achievement. Jag menar, märit hyperaktiv, ما بيعملش gör inte så här. Han har inte nåt sådant. Han säger till honom, han säger till honom, han säger till honom, han säger till بتاع في نور الموضوع مش مظبوط. انت عايز تسأل لوحدة سألها لي صحابه. عشان كده اما الزوجة تلاقي الجزهة بيعمل حاجات غريبة تسأل عليه صحابه. يا مدام زي بيجي من النجمة. وبيمش اخر واحد ورايح جاي وعمال يفتح في الورق ويعمل وبتاعه ومبص انه بيعملش حاجة. في حاجة مش مظبوطة. خلط الزبون لدعت مع العملية. في برج طار. بيعمل حاجات ده حاجة. مضحف. هاي مالي يكلم يكلم يكلم دريسنج برايت كالر ودي موجودة اكتر في الفيمين بالذات انت بقى ايه تبحتول ايه برايت كالر طب ما فينش بيبسوا لبس يعني برايت شوية دايما اللي يحكمني البري موربد برسوناليتي شخصيت ما قبل الايه المرة يعني واحدة ستت ليها مثلا يعني لبساها عادي بعد مرة واحدة بسطت لقيتها ايه كل واحد حتى حتى احنا يعني الجران القرايب راح بيبسكة بيبعارف قصت ايدي انا عارفها بتبقى هنا صغنا باين او الا وعارف نظامها مرة واحدة لقيتها ايه دربة بقى مظام بليه شعرها وعملة بقى حاجات ولبسة لبس كده الوان واشكال مش الستايل بتاع حتى اقولك ايه يعني الولا دي تهوست ولا ايه لما هو ده الهوس المينيا هي الهوس برضو طبعا الراجل برضو ممكن يلبس لبس ما يلقش بس بس برضو خلي بالك ما انا ممكن اشوف واحدة احنا نشوف واحد عنده سبتين سنة وسبعين سنة قلت ليه لبس بنترون جيلس وتيشيرت مكتوب عليه دوينكي مثلا <تصفيق> صح عادي لكن لكن انت مثلا هل انت مثلا يعني انا لو جيت انا قوله بساطة كده ليس لك جايلك ببنترون جيلس ولبس الشباب ده هتيتقول ايه ده هو ما انه عمل كده ليه في حاجة اه كده هو ماله يراوش بدا يراوش المشكله فتيجي مراته تقول لك ايه الراجل ده هتجوز عليا خلي بالك اه الكلام ده بيحصل هشوف لاتي حل ريسنج براكر اكسسيف كوزمتيكس طبعا دي بقى سكتات فلايت <وضع> اوف ايديا هو مين ليه بيبقى عنده توكاتيفنس كتير لين عنده فلايت اوف ايديا فلايت اوف ايديا يعني ايه الافكار عماله تيجي على دماغه عارف اللي هو الغلباوي اللي بيتكلم الجو النهارده ده ليه شفت الجو النهارده شفت ماتش كذا شفت يبقي بطل كلام هو ده اخيرا ده كده طيب بعد كده المود ازيليت سيلف كونفيدنت عنده ثقه نفسه رهيبة خلي بالك اليوجن اوف جرانديوزيتي انا عظيم انا رهيب انا قوي خلي بالك بارو وعنده شعور ان هو له ريليجيوس سيجنيفيكانس ان هو له مكانه دينية ممكن إذا كان كذا يعني يبتدي يفتكر بأنه هو حاجة في الدين مهمة خلي بالك الراجل ده اكتب عليه أنه هو بيبقى very aggressive ويدرك ممكن يضربك إضرابك aggressive جدا فات عشان كما تيجي تتكلم معاه وانتوا قاعدين في الراوند برضو خليك حذر يعني دايما اللي قولك زمانك خليك بس بعيد كده شوية انت ليه وعمل اتكلم معاك كده قوله فالصاد المرة واحدة وعمل اديك بالقلم لا قلم نزل عليك ما مفيش نظار very aggressive يبقى تكتب ايه؟ ما تزعقلوش يقولك كذا كذا طبعا طبعا انا كذا طبعا ما انا عارف لك تقوله لا او بتعلم الاسكيزوفرينك اللي هو اللي بيسموه جنان الرياسمي يعني مش جنان قوي ولا حاجة يخاف من الدكتور على عافين كده لا يعني اسكيزو فروج ايه تلاقي عمرو الاسكيزو فروينيا في المستشفى المجاني دول داخل الدكتور ومعرفينه اللي لابس البلطو كده قاله في مكانه خافوا من الدكتور والتمارج بقى الحمار اللي جنبه ده انتوا عارفين خاف لكن المانك ما ينفعش معاه كده لو عملت له كده يهبشل يبقى زعق للسكيزو فروينيك ما انتعقش للمنك لانه فيري اجريسيف ما بينامش عارفوا لك ايه؟ بقالوا اربعة ايام نامش. عارفوا يناموه بايه؟ بالكهرباء بيكتبوه روحوا مكهربينه في دماغه ينام. والله ينامش strong sexual urge وعلى فكرة في حاجة مهمة قوي بياتوي كتير قوي بيشرب كتير قوي وفي برضو حتة مهمة قوي عايز اقولها برضو حتة sexual urge دي اللي هو يعني عايز اقول ايه؟ هو بيبقى دايما مهتم جدا غير طبيعته بالجنس الاخر بقى يعني الراجل لو بقى منك هيعمل ايه يعني هيعكس واحدة ست صح عادي واحد بيعكس واحدة في الشارع واحدة طب لو لو واحده بتعكس واحد في الشارع شفت لا لا برضه يعني نزلنا يعني لا لا لا اصل الموضوع معكوس ازاي بص يا دكتور انت ايه انتم طبعا هم فصلوا دلوقتي صيكاتر عن زمان بس لسه مازال برضه هتلاقي فيه واحده ست كده مثلا ست كده عندها ثلاثين سنة ولا 40 سنة يوم مسكنها ونزلين ليها مش عارف مجدور الفولان اللي علان وكانوا ساعات بقى صيكاتك يبقى الطلبه طالعين السلم طلبه ولاد وطالعين بقى رحيل الرام في رابعه وخمسه فتلاقي الست ايه يا ودي يا جميل انت هو جميل يا غوريشوت تطلع الوليه ايه طبعا هما دول المامك det är en hel delkelam differential diagnosis organic psychosis schizophrenia other disease medical خلاص <causes> <coughs> <coughs> <todcast> <todcast> <todcast> <todcast> <todcast todcast>